أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما وبث منهما لجلد كثير ولسان واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تَتَبَدَّلُ الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم أن لا فِي في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث وارباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا وآتوا فإن طبن لكم من شيء منه نفسا فقولوهنيئا مريا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما واصقوهم فيها واكسوهم وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وَبَتَرُوا يَتَمَهَّتَ إِذَا بَلَغُوا الْكَاحِفَةِ فَإِنَّ أَنَاسٍ مِنْهُمْ رُشَدٌ فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوا هَا إصْرَافًا وَبِدَارٌ أَيْنَ يَكْبَرُ وَمَنْ كَانَ غَلِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفَ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ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 وإذا حضر القسم تأول القرباء واليتامى والمساكين فرزقهم منه وقولوا لهم وقولوا لهم قولاً معروفاً واليخشى الذين لو تركوا من خلفهم درية ضعفاً خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً إن الذين يأكلون أموالا اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطون نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق أثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النص ولأبويه لكل واحد منهما السلس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السلس فإن كان له إخوة فلأمه السلس من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إذ لم يكن ولد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 وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السلس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو ديل غير مضار وصية من الله والله عليم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 والتي يأتين الفاحشة من سائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآَذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا إِنَّمَا التَّوبَةُ عَلَى اللَّهِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتْوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ثم يتوبون من قريب فَأَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُوبَتُ الْأَنَا وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارُ أَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان تايث نساء كرهن ولا تعذلوهن ان تذهبوا ببعض ما اتيتمهن الا ولا تعذلوهن ان تذهبوا ببعض ما إلا أن يأتين بفاحشة مبينة بالمعروف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 أتأخذونه مهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أخضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلفت إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضانكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم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 ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليماً حكيماً ومن لم يستطع منكم قولاً أن ينكح المحصنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فإن كحوفن بإذن أهلهن وأتوهن أجرهن بالمعروف وأتوهن أجرهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أقدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشى العنة منكم. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُم وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبِينَ لَكُم وَيَهْدِي أَكْمَ سُنَنَ الْلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ أَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ أَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُ مِيَانَ عَظِيمَة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 ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وضلما فسوف نصله نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كباب إرامات حول عنهم كفر عنكم سجئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيبهم مما اكتسبوا والنساء نصيبهم مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيءٍ عليما ولكلٍ جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم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 وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْمَعَاصِي وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ الله مِن فضله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 وإن كنتم أرباء أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغاٍق أو لمست من سائ فألم تجدوا ما أنفته يمّم فلم تجدوا ما أنفته يمّم صعيدا طيّبا فمسحو بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا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 من الذين هادوا حذفوا الكلم عم ووضعه ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مصمي وراءنا ليّم بألسنتهم فِي في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وطعنا وسمع ونظرنا لكان خيرا لهم وأقوى ولكن لعنهم الله ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين آوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم قبل أن نقوم سواجهم فنردها على أدبالها أو نلعنهم أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر عني يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ الله وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا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 إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصلهم نارا كلما نضجت جنودهم بدلناهم جنودا غير حار يدوق عذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة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 يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واعطِوا الرسول وأولِّ الأمرِ منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يصدون عنك صدوداً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 ولو أنهم يظلمون أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لا وجد الله تواب الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدو ثم لا يجدو في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما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 وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فان في غسوبات او انصروا جميعا وان منكم لمن يبطئ ان فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ مَا كُنَّا تَكُمْ بِكُمْ وَبَيْنَنَا مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَالْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ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 الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل من لدنك وليا واجعل من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاهوت فقاتلوا, فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل له كفوا أيديكم وعقيموا الصلاة وآتوا الزكاة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 فَهُونَ حَدِيثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأغسلنا كل الناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطيع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما اغسلك عليهم خفيضا ويقولون طاعه فاذا برزوا من عندك بيته طائفه منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون والله يكتب ما يبيتون فاعل الضامن وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أَفَلَا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا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 فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحبض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفى شفاة حسنة يكون له نصيب منها وَمَن يَشْتَع شَفَاعَةً سَجَّئَتِي يَكُلَّهُ كِفْلُ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا وَإِلَى حِجْتٍ بِتَحِيَّةٍ فَحِجُو بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله واركسعون بما كسبوا أتريدون أن تهدم من أضل الله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 فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى طَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَافِظَةُ صُدُورِهِمْ حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن أتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسو فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتمهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطان مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إذا أهله إلا أن يصدقوا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 فَمَنْ لَمْ يَجْذِفَ صِيَامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ وَذَابَ مَاضِيَ يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام نستؤمنا انت تبتغون عرض الحياة الدنيا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من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 ان الذين توفاهم الملائكه ظالمين انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض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 إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة لا يستطيعون حيلته ولا يهتدون سبيلا فأولئك سلّ الله آيَفُ عنهم وكان الله عفوًا غفورًا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 وَإِذَا ضَرَبَتُنَّ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصَرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إن خِفْتُمْ أَيَّ يَفْتَنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقوا طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتكم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذركم وأسلحتكم وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفِلُونَ عَنِ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُمْ مِّن ضَؤَأٍ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَتَخْذُوا حِذْرَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا فَإِذَا خَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُدًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فإذا اطمئنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا فِي في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تألمون وترجون, وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما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 ولا تجاجل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو ما هم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا هأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة من يكون عليهم وكيلا ومن يعمن سوء ان او يظلم نفسه ثم استغفر الله ثم استغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب اسما فانما يكسبه على نفسه وكالله الله عليما حكيما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 لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتضاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً وما يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سביר المؤمنين ويتبع غير سביר المؤمنين واللي ما مات ولا ونصله جهنم وسائت مصيره. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاسًا وَأَن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُ اللَّهُ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضللنهم ولهمن ينهم ولا معنهم فلا يبتكون آذان الأنعام ولا خَلْقَ فلا خلق الله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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ابدا وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيل ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا ان ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو منثى وهو مؤمن فأولئك, فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا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 وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوا هُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وما تفعلون من خير فإن الله كان به علما وإن مرأة خافت من بعد كانوشوزا أو عرض فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أي يصلح بينكما صلح والصلح خير وأحدرت الأعفوس الشح ويا تحسنو وتتقون فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم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 وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْدُوْ مَعْهُمْ فَلَا تَقْدُوْ مَعْهُمْ حَتَّى يَخْضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَمِيعَ الْمُنَافِقِينَ وَالكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا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 وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا لَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَلَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى 117. ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل ومن الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطان مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَعَتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ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 ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهيما والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَالُوا سَأَلْنَا مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوا ثَقَلَ عَلَى مُوسَىٰ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ أَن ثم أتخذ العجل من بعد ما جاءتهم البعينا تفأفونا عن ذلك فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلقاء من مبينا ورسعنا فوقهم الطور بمساقيهم وقلنا لهؤذلوا الباب سجدوه وقلنا لهؤلا تعدوا في السبت وأخذنا منهم وأخذنا منهم ساقون ضلالا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم وقولهم قلوبنا قسوا بل طبع الله عليها بتصريح فلا يؤمنون إلا قليل وبكفرهم وقولهم لا نرينا بحتان العظيم وقولهم انما قتلن المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا قد الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهدا فبظلم من الذين هادوا حظا من عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثير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 والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سناتيهم اجرا عظيما ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده واوحينا الى ابراهيم و اسماعيل و اسحاق ويعقوب والاسفاق وعيسى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 وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَأَ بِاللَّهِ شَهِيداً إِنَّ الَّذِينَ كَفَأوا وَصَدُوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَد بِظَلُّوا ظَلَالاً إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله يغفر لهم لم يكن الله يغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم ما خالدين فيها بدؤوا وكان ذلك على الله يسيرا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 إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكرمه رسول الله و كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه إمته خير لكم إن الله إله واحد سبحانه أي يكون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 يا أيها الناس قد جاكم برهان يضبطكم وأنزلنا إليكم نورا بينا فأما الذين آمنوا بالله واتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل في رَحْمَةٍ منه وفضل ويهديهم إليه صراطاً مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في كلالة إن امرء هبك ليس له ولد وله أخت فلها نص ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثلتين فلهم الثلثان ما ترك وإن كانوا إخوة بجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنتيين.